أعوذ الله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم اقتربن Well, yeah, yeah. La, <laughs> Um... Mm -hmm. A man. Altyazı M.K. Ben bir Tanzihun lan wrong oh. Thank you. ترجمة نانسي قنقر من يقول <تصفيق> ty and no. thou